بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولده لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لا يقدر عليه احد يقول اهلكتم ما للبدا ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبها وما أدراك من العقبها فك رقبا أو إطعام في يوم ذي مسغبها يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة